سواه سواه چنت بيه تباه دمر روحي قدامه هاي عيوني بكاه حتى الله ما يرضاه حتى الله ما يرضاه سواه ودي كل عيشه ينساه ولي عام قضيناه والله مني انا القاها ها هاي عيوني بتتاخر ها حتى الله ما يرضى حتى الله ما يرضى عاشت ايدك ع الجرح كلش قوي خلى قلبي يتوي ايعودن كالوفي عاشت ايدك يا العلاج Hale életktét mi gut القلب ضميت هو اقوى حب حبيته بعد ما هدا يكسر قلب وفجاءه حتى الله ما يرضى حتى الله ما يرضى ايش سواه طلع مول بالي مو هذاك الغالي شي ما سوى علي روحي يجروح جازاها حتى الله ما يرضاها حتى الله ما يرضاها يا خسارة ما عرف احسبها الصح دورت بيك الفرح وان غلطان تبضح يا خسارة اش قد حلو ya khasara shkad halu be ainek rit be kharet tawaqaid ma